ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم قلوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق ان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 117. سندس وإستبرق متقابلين 118. كذلك وذوجناهم بحور عين 119. يدعون فيها بكل فاكهة آمينين 110. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وَاَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحِيمَ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَوْتَقِمَ إِنَّهُمْ مُرْتَكِبُونَ